بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب مقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر تقلبهم في البلاد تذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأت خذوه وجادنوا بالباطل يدحضوه الحق فأخلتهم فكيف كان عقاب؟ ما كذانك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار؟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 وَقِهِمُ الشَّيْئَاتِ وَمَنْ تَقِ الشَّيْئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ العَظِيمُ إن الذين كفروا يلاذون لمؤت الله أكبر مما مؤتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأقذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قمي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قَالَ انَّ فِي عَوْنُنَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ مَطَانَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ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 ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى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 كبر مقتنعٍ لله وعند الذين آمنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فقال فرعون يا ها ما نبني لصرح لعلي أبلغ الأسباب.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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يزقون فيها بغير حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُفْبِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المشرفينهم أصحاب النار.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 النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلم فرعون رعون أشد العذاب. ما إذا يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين تَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كنا لكم تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قُلْنَا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ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 صوموا وركعوا فاحسنوا صومكم وركعكم من الطيبات زانكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه بخض له الدين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 أَنَّا يُصْرَثُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُشْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَشْرِكُونَ مِن دُونِ الله قالوا قَالُوا وَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يَضِلُّ الَّذِينَ كَافَرُوا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالبين فيها فبئس مثوى المتكبرين اصبر إن بعد الله حق وَإِنْ مَا نُرِيََّنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصِصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ نَرَسُولٌ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَقَسَتْ عَلَيْكُمْ آلُمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ